وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحول العين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون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 نسكوبة وفاكهة كثيرة لا مقطعة ولا مموعة وفرش مرفوعة إن أنشأناه إن شاء فجعلناه بكرا عربا أتراب لأصحاب يمين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 من الأولين والآخرين لمجموعن إلا من قاتل من معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لا آكلون من شجر من ذكؤم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 أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقتم بمواقع النجوم وإن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 وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ يَمِينٍ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ يَمِينٍ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فتبخ باسم ربك العظيم